ورفع درجته صاد والقرآن ذي الذكر قرأه الجمهور صاد بالسكون منهم القراء السبعة والتحقيق أن صاد من الحروف المقطعة في أوائل السور كصاد في قوله تعالى ألف لام ميم صاد وقوله تعالى كاف ها يا عين صاد وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة هود فأغنى ذلك عن اعادته هنا وبذلك التحقيق المذكور تعلم أن قراءة من قرأ صاد بكسر الدال غير منونة ومن قرأها بكسر الدال منونة ومن قرأها بفتح الدال ومن قرأها بضمها غير منونة أنها قراءات شاذة لا يعول عليها وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات فإنها لا يعول عليها أيضا كما روى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن صاد بكسر الدال فعل أمر من صادى يصادي مصاداه إذا عارض ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الصلبه الخالية من الأجسام أي عارض بعملك القرآن وقابله به يعني امتثل أوامره واجتنب نواهيه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله والتعظ بمواعظه وعن الحسن أيضا أن صاد بمعنى حادث وهو قريب من الأول وقراءة صاد بكسر الدال غير منونة مروية عن أبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق وأبي السمال وابن أبي عيلة ونصر بن عاصم والأظهر في هذه القراءة الشاذة أن كسر الدال سببه التخفيف لالتقاء الساكنين وهو حرف هجاء لا فعل أمر من صاد، وفي رواية عن ابن أبي اسحاق أنه قرأ صاد بكسر الدال مع التنوين على أنه مجرور بحرف قسم محذوف وهو كما ترى فسقوطه ظاهر وكذلك قراءة من قرأ صاد بفتح الدال من غير تنوين فهي قراءة شاذة والتفاسير المبنية عليها ساقطة كقول من قال صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى آمنوا به وقول من قال هو منصوب على الإغراء يلزم صاد أي هذه السورة وقول من قال معناه تلو وقول من قال إنه منصوب بنزع الخافض الذي هو حرف القسم المحذوف وأقرب الأقوال على هذه القراءة الشاذة أن الدال فتحت تخفيفا لالتقاء الساكنين واختير فيها الفتح إتباعا للصاد ولأن الفتح أخف الحركات وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عمر وتروى عم محبوب عن أبي عمرو، وكذلك قراءة من قرأ صاد بضم الدال من غير تنوين على أنه علم للسورة وأنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير هذه صاد وأنه منع من الصرف للعالمية والتأنيث لأن السورة مؤنثة اللفظة وهذه القراءة مروية عن الحسن البصري وابن السميقى وهارون الأعور ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأ قاف ونون كذلك وكذلك من قرأها صاد بضم الدال فإنه قرأ قاف ونون بضم الفاء والنون والحاصل أن جميع هذه القراءات وجميع هذه التفاسير المبنية عليها كلها ساقطة لا معول عليها وإنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك ولا شك أن التحقيق هو ما قدمنا من أن صاد من الحروف المقطعة في أوائل السور وأن القراءة التي لا يجوز العدول عنها هي قراءة الجمهور التي ذكرناها وقد قال بعض العلماء إن صاد مفتاح بعض أسماء الله تعالى كالصبور والصمد وقال بعضهم معناه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله إلى غير ذلك من الأقوال وقد ذكرنا أن قدمنا الكلام على ذلك مستوفا في أول سورة هود وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة والقرآن ذي الذكر قد قدمنا أن أصل القرآن مصدر زيد فيه الألف والنون كما زيدتا في الطغيان والرجحان والكفران والخسران وأن هذا المصدر أريد به الوصف وأكثر أهل العلم يقولون إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر هو اسم المفعول وعليه فالقرآن بمعنى المقروء من قول العرب قرأت الشيء إذا أظهرته وأبرزته ومنه قرأت الناقة السلا والجنين إذا أظهرته وأبرزته من بطنها ومنه قول عمر بن كلثوم في معلقته ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا على إحدى الروايتين في البيت ومعنى القرآن على هذا المقرؤ الذي يظهره القارئ ويبرزه من فيه بعباراته الواضحة وقال بعض أهل العلم إن الوصف المعبر عنه بالمصدر هو اسم الفاعل وعليه فالقرآن بمعنى القارئ وهو اسم فاعل قرأت بمعنى جمعت ومنه قول العرب قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه وعلى هذا فالقرآن بمعنى القارئ أي الجامع لأن الله جمع فيه جميع ما في الكتب المنزله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ذي الذكر فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء أحدهما أن الذكر بمعنى الشرف والعرب تقول فلان مذكور يعنون له ذكر أي شرف ومنه قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف لكم على أحد القولين الوجه الثاني أن الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير لأن القرآن العظيم فيه التذكير والمواعظ، وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير. أيها المستمع الكريم كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء وسوف نكمل بقية حديثنا في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته